وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا النظامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون